وإن من درر القول وجميل الكلام ما قاله الإمام من القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله إن في القلوب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفي القلوب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي القلوب نيران حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه وقضائه والتزام الصدر على ذلك إلى يوم لقائه هذه القواعد التي ذكرها الإمام المنقيم رحمه الله إنما استنبطها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالقلوب كما قال فيها من ميران الحسرة تريد أن ترى تريد أن تروي ضماءها فيها من الشعف تتمنى أن تجتمع فيها من الحسرة على فوات المطلوب وعلى ذهاب المرغوب فيها من الوحشة تريد أن تقرأ عينها وتحاول هنا وهناك يجلس الرجل يجلس الشاب تجلس الفتاة الساعات الطوال أمام القنوات تقلبها من قناة إلى قناة ومن عرض إلى آخر فيرى وترى مرارا وتكرارا لكنه لا يشعر بأن روحه قد ملئت وأن قلبه قد اضمعا فيزداد فيزداد والزيادة في الشيء جليل على عدم الوصول إلى النهاية قال صلى الله عليه وسلم في المال ولا يمنع فم ابن آدم إلا التراب لكن المقبل على الله جل وعلا ما إن يضع جبهته على الأرض ويمكنها من التراب ويضع يديه وقدمه تنتصد ثم يدخل في التسبيح سبحان ربي الأعلى ثم يأخذ في الحمد لله تبارك وتعالى ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله ويتذكر أنه عبد لله وأن الله تبارك وتعالى ولي نعمته وملاذه عند كربته ويأخذ يدعو ويناجي ويستغفر ربه إلا ويشعر بالسكينة والضمأنينة والرضا ما لو دفع إليه مال الدنيا لم يقبل به ثمنا فينبغي على المؤمن أن يسعى أوضل الأمر وآخرة في إصلاح قلبه قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهذه القلوب أعظم أسبابي أن تفيا إلى ربها جل وعلا أن تكون عارفة بالله فإن العبد كل ما كان بالله يعرف كان من الله تبارك وتعالى أخوه فاقرأوا القرآن كثيرا قفوا عند الآيات التي يعظم الله جل وعلا فيها ذاته العلية ويرشد فيها إلى ما له تبارك وتعالى من جلال الصفات وكمال النعوت يقفوا عند الآيات التي فيها من توحيد الربوبية ما فيها يقول سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ويقول سبحانه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلم ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسير وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شينا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي منج البحرين هذا عذب فرات وهذا من جاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فلما عدد آلائه ذكر أحوال الناس ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا إلى أن قال سبحانه وجل ذكره وما أرسلناك إلا مشترا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا ثم لما علم الناس من ربهم أرشدهم إلى أمرين أن يعبدوه ويتوكلوا عليك أتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده الخبيرة فهذا ربكم يعرف بذاته العليا في القرآن. إذا وقف المؤمن عند هذه الآيات وهي كثيرة في القرآن عندما تقوم الليل رددها مرة بعد مرة أعد قراءتها الفينة بعد الفينة ولو تنظر من المصحف حتى يقع في قلبك لا إله إلا الله حقا فتخرج من مكانك وتقوم من مقامك وليس هناك أحد أحب إليك من الله جل وعلا فإذا خرجت إلى أهل الدنيا علمت أنما ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى من عند أهل الدنيا تسمع كلمة الضر فلا تلقي لها بالا وتسمع كلمات النفع فلا تتعلق بها لأنك تعلم أن لا إله إلا الله